ولقد جعلنا في السماء برودا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رديم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين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 وَأَرْسَلْنَا الْيَحَلَّ وَاقِحًا فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَاسِينِ وَإِنَّ لَنَحْنُ نُحِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقِدِينَ مِنَكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُوهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ أَلَمْ نَخْلُقْهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَادٍ سَمُوهُ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائِ مَسْنُودٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعَوْهُ سَادِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَدْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَيْيَكُونَ مَعَ السَّادِدِينَ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد بشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرد منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أوعيتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أدمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط عليه مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أدمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمينين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 ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا تودل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون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 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْآيَةِ لَظَالِمِينَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمْ مَا لَبِإِيمَانٍ مُبِينٍ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَأَتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أَمِينًا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 وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَادًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وآرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون